تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب تعلن هذه العلامة عن مفترق طرقات في اتجاه دوراني يجب علي قبل التواغل ترك الأولوية إلى العربات التي تسير داخل المفترق إذن العربات القادمة من اليسار